فلأنا أعز لكم قصه ان الرجل ده رجع بيته وبعده طبعا ما شاهد فالتضاع أبونا جدا ومحبة أبونا الكبيره ليه ومن ساعتها يا ربنا ما بقاش فيه مشاكل في البيت ده ليه؟ لأن فيه التضاع فيه محبة البيت اللي يخلو من المحبة ما بقاش فيه ربنا ما بقاش فيه يبقى فيه دايما مشاكل في ما امبارح مبارحة على الفيس بتقول ايه؟ أن البيت اللي ما بيبقاش ربنا ربنا هو الملك بتاعه يبقى الشيطان هو الملك بتاعه تخيل انا جوايا كده حاطت ربنا جوايا هل الشيطان يعرف يتغلب عليا؟ أكيد لا البيت برضو اللي ربنا ومش الملك بتاعه اللي ربنا هو القب الحقيقي بتاعه اللي بيجمع كل الاسرة في, في, في حاجة واحدة والصلاة واحدة وف محبة واحدة امر ما الشيطان يعرف يدخل بيت منه فالانا اعزى اتصل إن المحبة هي اللي هتدخلنا السماء المحبة هي اللي هتدخلنا السماء في آية في الإنجيب بتقول إيه إن كنت لا تحب أخيك الذي تراه إن كنت لا تحب أخيك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه فهمين على تاني إن كنت لا تحب اخيك الذي تراه يعني انا بحب مش بحبك وانا شايفك فازاي هحب ربنا اللي انا مش شايفه فالمحبه هي اصل الدنيا دي كلها ربنا عشان بيحبنا وبيحبنا جدا جه ونزل عشاننا ربنا لو مش بيحبنا ما كانش خلقنا اصلا وكان ساب ادم في الخطيئة بتاعته وكان ايه قال له موتا انت موت كان سيه ويموت وما كانش نزل فداء لكن ربنا عشان بيحب البشرية عمل ايه نزل وفدى البشرية فالله انا عايز اقول لكم برضو من القصة ان الاطضاع والمحبة هي اصل كل حاجة لو الخدمة ما فاشل اطضاعه ومحبة يبقى دي خدمة فشلة لان كل واحد بايه بيبسل نفسه فكان في قصة تانية برضو قصة دي حقيقة كان في خدمة قالوا عليها ان هي بتعمل معجزات فمنهم الاسكف بتاع المدينة لما سمعن الخادمة دي قال يبعت لها حد المكان اللي هي عادة فيه الكصة دي قديمة فمنهم بعت كاهنة من الكاهنة بتاع الاي الابرشية فطبعا ابونا ماشي على رجله ماشي على رجله طبعا تراب وطينا وقرف وقرف حاجات مش كويسة فالمهم اول ما وصل عند الخادمة اللي هي هم بيقولوا ان هي بتعمل معجزات فراح خلع اللي كان لفسه في رجله وقال لها معلش خدي لي الصندل ده او الجازمة دي راح اتبسطله من فوق لتحت هو انت يا ابونا ما تعرفش أنا مين طب انت ازاي قديسه وبتعملي معجزات وازاي عندك الكبرياء ده راح ابونا خد نفسه بوسخته بالقرافه كده وراح رجع تاني عند الاسقف قال له يا يا سيدنا اظن الرساله اللي وصلتني افتك عندي مش صح ان دي لو عندها لو هي قديسه فعلا تبقى انسان متواضعه زي امببسوي امبا بسوي حبيب المسيح اللي هو فادي الناطرون ده عمل ايه غسل غسل رجلين المسيح نفسه في تضاع في محبه للكل يعني امبا بسوي كان في طريقه رايح يشوف ربنا زي ما ايه قال له لما لقى الست دي لما لقى لما لقى الراجل ده قاعد في الطريق عمل ايه نسي بقى موضوع ان هو راح يشوف ربنا قال لا ما هو انا ايه لما اخدم الراجل ده يبقى انا خدمت مين ربنا فالانا عايز اوصل لكم ان المحبه والتواضع زي ابونا بشي كامل معامل ابونا اتواضع وقعد جنب الراجل على الأرض والناس شايفاه وهو قاعد فعايز اقول لكم ها عايز اقول لكم ان المحبة والتواضع بينكم انتم كمان بنكونتوا كمان هتطلعكم للسما الصاحب اللي ما يرفعش صاحبه للسما الصاحب اللي ما يرفعش صاحبه للسماء يبقى ده ما ينفعش صاحب انا لو بحب مينا وبحب مايكل ماشي هعمل فيهم ايه هاخدهم معايا السما وانا طالع معايا لكن انا مش بحبهم يا عم اشرب سجار معايا يا عمك انا جاي مش عارف ايه تعال اتكلم معايا مش عارف ايه انا كده مش بحب مايكي مش بحب مينا ليه لان انا بوقعه مش بطلع منه انا بوقعه مش بطلع منه انا لو عندي محبه ليكوا فعلا يبقى انا عايزكوا ايه كلكم تدخلوا ايه في السماء وده الهدف بتاعنا من الخدمه ان احنا نوصلكوا ايه في السماء ربنا معاكم ونبتدي مع بعض الالحان